إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد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 117. والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 118. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم 122. آية في فئتين التقطا 123. فِي تقاتل اللَّهِ سبيل كَافِرَةٌ وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين 124. والله يويد بنصره من يشاء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 والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بلاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط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 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنَ اسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط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 فَكَْفَ إذ جَمَعنَاهُم ليَوْومِ ال لا رَيبَ فِيهِ وَُفَّت كلُلُّ نَفْسٍ م كَسَبَت وَهُم لا يُظلمُ قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء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 وَإِن يَأُعِذُه بِكَ وَذُّتَها مِنَ الشَّيقان الَّجم فَتَقََّ لَهَا رَبّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَمبَتَهَا نَبَةً حَسَنَا وَكَفَهَا زَكَرِي كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 أَن اللهَّهَا يُبَشِّركَ بحِيامُ صَدِّقًَا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَّيدَ وَحَصُورَ وَسَّدَ وَحَصُورَ وَنَبِيين أَم مِنَ الصالحين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 ذالِكَ مِنْ بَأْسِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُْ تَدَيْهِمُ إِذ يَخْتَصِمونَ إِذ قَالَةِ الْمَلَ إِكَةُ يَ مَضْيَمُ إِ اللهَّه يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ منْ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا فِي الدُّنْيَا وَلَا خِيرَةٍ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى إِسْرَاءَ إِلَى أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ ربكم إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ لَكُمُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ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 الَّذِي لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا رُّبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا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 ها أنتم هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ سَلَمَتْ حَاجُّ نُفِيمَا لَيْسَ لَكُمْ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 ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُحَاجُّ 117. قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم 118. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن تَمَنَّىٰ أَن يُنْتَقَصَ بِهِ قِطَارِ وَدَّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن تَمَنَّىٰ بِدِينِ نَارِ اللَّهِ يُوَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دمت عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِتْنَةٌ سَبِيلَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَن وَفَّى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 وَلَهُمْ ولهم عذاب نليم 172. وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 173. ويقولون هو من عند الله 174. وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والشكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين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 124. أيامركم بالكفر إِذًا إذا أنتم مسلمون 125. وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما مِن كِتَابِوا وَحِكْمَةٍ ثُمجَ أَكُم رَسُول ثَُّ جَ أَكُم رَسُول مُ صَدِّقُلِّمَا مَعَكُم لَُ مِنَّ بِهِ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 قُلْ مَنَّ اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباط وَمَا أوتي موسى وعيسى والنبي أون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَ حَدِهِمْ مِلْءُ لَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ لَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 كلُ الطعامكَ نحِّبنِي إسر إلَ إلاا ماَا حَظَّمَ إسر إِ على نَفْسه إلاا ماَا حَظَّمَ إسر إل على ننفسْسِهِ م قَأَ تُ نَزَّل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 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ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 وَلَا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فاللف بين قلوبكم فاللف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته وَكُتُمْ على شَفَاح الصّرَةٍ مِنَ النَّارِفَأَو قَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللهَّهُ نَكُمُون آيَاتِهِ لَعََّكُم تَهْتَدُون 129-ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله مَا في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 لن يضروكم إلا أدى وإن يقاتلوكم يولوكم لدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل مِنَ الناسَّاسِ وَدَُ بِغَضَ بِم مِنَ اللهَّ وَذُربَتْ عَلَيْهِمُمَسْكَنَ ذَلِكَ بأََّهُم كانَانوا يَيتفُرُونَ بِآات اللهِ وَيَقَتُلونَ نَم بِغَيْرِ حَّ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 124. والله عليم بالمتقين 125. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 126. وأولئك أصحاب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 ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَالَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ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 ها أنتم أولئك وَلَا ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنا مل من الغيظ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 فَتَانٍ مِنْكُمْ أَنْ تَفشلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ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 بلاء ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المسومين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 لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نَوِيَةُ بَعْضٍ عَلَيْهِمْ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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُنُوا الْرِّبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطيعُ اللهَّه وَوسُولَ ل عَكُم تُررحمُون سَارِعُون إلَ مَغْفِرَة مِ الرَبِّكُمْ وَجََّةٍ أَْضهَا السمواتُ وَلَظضُء عِدت وَعدِدت للِمُتَّقينَّينَ يُ فِقُونَ فيِي الصََِّّ وَبَّّ اللهَّاءِ وَالكَظمين الغَيضَ والعَافينَ عَن النَّاس واللَّهُ يحِبّ المحسنين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 وَلَيَمَحِّصَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ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 فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين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 124. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 125. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمما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 يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قلن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك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 ياأَّه الذيَ آ مَن لا تتكون كَ الذيذينَ لا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى نَجْدٍ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّا لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْىِ وَيُمِيتُ 124. والله بما تعملون بصير 125. ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لبغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون 126. ولئن ميتموا أو قتلتم لإلى الله تحشرون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 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَانصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَن يَغْلُ الظَّالِمُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ ضَارٌّ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِم أَاتِهِ وَيُزَكهِمْ وَيعَِّمُهُمُ الْ الكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَوا مِ قَْلوا لَفِي ضَلانِ مُبِين أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتموا أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلجَمْعاانِ فَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلعلَمَمُ مِنينَ وَلِيعَلَمَ الذي نَنَا فَقُ وَقِيلَ لَهُم تَعَلَ قاتِنُ فِي سَبين اللَّهِ أَوذِفَعُوا قالَاوا لَْنَ علَمُ قِتَلََّاتَّبَعْنَاكُمْ هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ لِلَّيْلِ مَا يَنظُرُونَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَقَعَدُوا لَوْطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء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 114. للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم 115. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 116. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة 118. وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 119. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم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 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّذِيِمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من صدله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض 126. والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم لمن باء ابي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد 119. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار 110. قل قد جاءكم رسل من قَبِلْنِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا 124. كل نفس ذائقة الموت 125. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 126. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز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 لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب نليم ولله ملك السماوات والأرض 124. والله على كل شيء قدير 125. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولل الباب الذين يذكرون الله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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدَ اخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ النَّصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا دِيًّا يُنَا دِي أَنَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَ بَرَالٍ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 مِنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لا اكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ولا ادخلنهم جنات تجري من ثوابا من عند الله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 نَهْرٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ